بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ريب فيه من رب العالمين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 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم ما لكم من انه من, من ولي ولا شفيع فادعوني من, من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون افلا تتذكرون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 م ما تذذعاالم الغب والشهادة العزيز وحيذ عاليم الغيب والشهادة الزيز وحي الذي أحسن كل شيء خلَق أحسن كل شيء خق وَبَدَ أَقَلقَل إ سَانِمِ قين وََد أَقَلقَل إ سَالق ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ من مَِّهين جَلَ نَسلَهُ من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 تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقاء ربهم قل يتغفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتغفاكم